شبكة مزامير آل داود تقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وليسرك للمسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثُ لا يَموتُ فيهَا وَلَا يَح قَدَافْ لَلحَمَ تَزَدكَ وَذَكَ رَسْنَ رَبِّهِ فَصلََّ ببل تُثِرون الحَية الدُّنْيَ وَآخِرَةُ خَيرُ وَأَدَقَ إِه غَلَ في الصّحُفأُولَ صُحُ في إبَرهِ مَ وَموسَ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخماس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللہ